بوك تو ديفي دي سيات شتيري أربعة وتسعون أربعة وتسعون سبويكي يدنا حروف العطف واحد حروف العطف واحد <بوشكاي كيم برستاني برشاتي> انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر بوتشكاي حتى أنتهي انتظر حتى أنتهي بوتشكاي حتى يعود انتظر حتى يعود Počkám, kým budú moje vlasy suché. Intazer, hattá júsobíha šárii žáfan. Intazer, hattá Počkám, tým skončí film. Intazer, hattá júsobíha šárii žáfan. Intazer, Počkám, kým bude na semafore zelená? Intazir, tu Intazir, Kedy ideš na dovolenku? Mata sa tu Mata sa tu Ešte pred letnými prázdninami? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الاجازه الصيفيه انا حتى قبل نعم حتى من قبل ان تبدأ الاجازه الصيفية <تصفيق> نعم حتى من قبل ان تبدأ الإجازة الصيفية اوبراو سترخو بريديم أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. أمسي روكي تقديم كما تسدني على السطول. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل <تصفيق> يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. زفري أكنا تقديم كما تسدني على الطاولة. اغلق النافذه قبل ان تخرج اغلق النافذه قبل ان تخرج kiedy <هدت> متى ستاتي الى البيت متى ستاتي إلى البيت powi <هدت> هل بعد الدرس هل بعد الدرس أ أننشس كنت في فيشية نام بعد أن يكون درس قدتها نام بعد أن يكون الدس قدتهام أكم أور نمه ال برسو من بعد ما حصل له الحادث لم يه يمكنه أن يعمل من بعد ما حصل له الحادث؟ لم يعد يمكنه أن يعمل. potom من بعد ما فقد الشغلة ذهب الى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. potom من, من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعد ما ذهب إلى امريكا اصبح ثربا